بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين سنتكلم ا ل الله على ما يتعلق بالبغاة الأحكام والبغاة ي و م ما من إن شاء ج م ع باغم بذلك الظالم وسموا بذلك الحق الإمام ما لظلمهم وعدولهم لخروجهم وهو وذلك أو على عن ي س تسميتهم ت و ج ب لهذه التسمية وقد أ ج م ع ت ا ل ا م ة على قتالهم أ ي البغاه لخروجهم عن ا ل إ م ا م أ و تركهم الانقياد له أ و منعهم حقا توجه عليهم قال قتال قاتلهم يقاتل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أخذت ثيرة في قتال المشركين من النبي صلى الله صلى عليه وسلم وذلك لأنه قاتلهم ولم من في عنه رضي ثيرة أخذت المرتدين ل أ ن ه ما وجد في عصره صلى الله عليه وسلم ما وجد ك ج م ا ع ة و أ خ ذ قتال المرتدين عن أ ب ي بكر رضي الله تعالى عنه إ ذ ارتد الناس بعد و ف ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلهم أ ب و بكر رضي الله عنه و أ خ ذ قتال البغاه عن علي رضي الله عنه إ ذ نجم البغي في زمنه والبغاة في الاصطلاح هم مسلمون. ليسوا لأن أو له خاص. هؤلاء م مسلمون اناس من المسلمين إ ل ا أ ن ه م خرجوا عن الطاعه هم مخالفو الامام, الإمام ا مخالف ولو كان الامام جائرا ما لم يكن ا ل إ م ا م كافرا طبعا ولو كان ا ل إ م ا م جائرا لا يجوز الخروج عليه لما يترتب على ذلك من الفتن والبلاء فهم مخالفو الامام ب أ م و ر كيف تكون ا ل م خ ا ل ف ة تكون ا ل م خ ا ل ف ة ب أ ح د أ م و ر ث ل ا ث ة إ م ا بالخروج عليه بان يخرجوا على ا ل إ م ا م و إ م ا أ ن يتركوا الانقياد له يتركوا طاعته لا يطيعونه فيما ي أ م ر طبعا الخروج على ا ل إ م ا م مفسده وترك و الانقياد له ايضا م ف ل ا ينفذ ويأمر يطرع ي ن ه ى فلا يسمع نهي ترك الانقياد خ ل خلوج ا ا كالخروج ل ا ا ا م م ف في هذه الحالات ا ل ث ل ا ث ة يقاتل البغاه حتى يفيء الى الحق ويرجع الى ا ل ج ا د ة ا ل م س ت ق ي م ة ولا يقال لهم ب غ ا إ ل ا بشروط ايضا ليس كل إ ن س ا ن امتنع من أ د ا ء الحق يسمى باغيا وليس كل تارك ل ل ط ا ع ة يسمى باغيا في بعض الحالات يترك ا ل ط ا ع ة ويصير كافرا في بعض الحالات يكون ت ر خ الانسان ر ج ي يكون باغيا في ا ما ا بعض ح ل ل ا ت يخرج و ك ما وإنما أحكام أحكام باغيا قاطع طريق وقاطع الطريق البغاة ا يكون يكون طريق غير يكون ن إ أخرى له ل خارجا ل أ ح د هذه ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة التي ذكرناها ترك الانقياد أ و الخروج على ا ل ا م ا م يكون باغيا بالخروج على ا ل إ م ا م أ و ترك الانقياد أ و منع حق توجه عليه بشرط أ ن تكون له شوكه يعني لو أن إنسان لو و خرج ح د قال الانقياد الإمام خرج. فهذا ما ضررا ما يشكل جبهة ما يستطيع أن يعمل فتنة الإمام هذا ما يعامل معاملة البغاة يشكل يشكل يعمل على له لو إنه عن أن فتنة أن وأن جبهة به يرغمه أنه يخرج يستطيع يستطيع يأتي ويعذر خرج خرج إذا ا ل ط ر يسمى ق هو أو أخاف المرة ما فتك بهم ي باغيا لأنه لا هذا يسمى لأنه له شوكة قاطع طريق ويترتب عليه أ ح ك ا م قاطع الطريق التي سنذكرها في ك ت ا بحث آخر أو في ب آ خ ر إذن لابد أن تكون له شوكة يعني قوة أن يحتمي وأن يهدد أمن لابد له الدولة التي بواسطتها فيها يهدد يستطيع يحتمي شوكة قوة يعيش يستطيع أ ن يهدد المسلمين يستطيع أ ن ينشر الفساد والفوضى في المجتمع الذي يعيش فيه إ ذ ن لابد أ ن تكون له شوكه يستطيع بواسطتها أ ن يحتمي ويستطيع بواسطتها أ ن يقاوم ا ل إ م ا م هذا هو الشرط ا ل أ و ل والشرط الثاني يعني ربما تكون ل ل إ ن س ا ن شوكه الا أ ن ا ل أ م ة في القديم وفي الحديث الناس جميعا ما يستطيعون أ ن يعملوا عملا يقاومون به إ م ا م ا أ و يقاومون به حاكما إ ذ ا كانت اعمالهم ف ر د ي ة لو أ ن ه م كانوا عشره بدون مطاع فيهم بدون قائد لهم ما يستطيعون أ ن يعملوا شيئا إ ذ ا ما كان هناك عقل مدبر يستطيع أ ن ينظم ا ل أ م و ر و أ ن يوحد القوى وأن ي أ م ر وينهى وكان الناس يطيعونه ما تحصل ا ل م ق ا و م ة ل ل إ م ا م إ ذ ا لابد أ ن تكون لهم ق و ة وفي نفس الوقت لابد أ ن يوجد فيهم مطاع إ ذ ا أ م ر ه م سمعوا امره و إ ذ ا نهاهم انتهوا عما ينهاهم عنه ف إ ذ ا وجدت ش و ك ة ولم يجد المطاع ما يسمون بغاه ل أ ن ه م ما يستطيعون أ ن يخرجوا على ا ل إ م ا م ولو وجد المطاع ولكن ما وجد ا ل ش و ك ة وجد القائد ولكن ما وجد الاعوان أ ي ض ا يصير كقاطعي الطليق كما ذكرنا إ ذ ن لابد أ ن تكون لهم ش و ك ة و أ ن يكون فيهم مطاع هل من شرط هذا المطاع أ ن ينصب أ م ي ر ا للمؤمنين يعني هل من شرطه أن يجعلوه إماما عليهم لحيث من أن هل شرطه إماما ينازع ا ل إ م ا م ا ل أ ك ا ث ل م و ج و د قال لا لا يشترط فيه أ ن يكون إ م ا م ا ولا يشترط ان يوجد فيهم امام ع أن أن يكون الخارجين يكون يشترط في ولا إماما ل ه ف إ ذ ا وجدت الشوكه ووجد المطاع فيهم صاروا بغاه فلو خرج أ ق و ا م على الامام ذكرنا قبل قليل أ ن البغي يكون ب أ ح د أ م و ر ثلاث اما بالخروج و إ م ا بتبكي الانقياد أ و بمنع حق توجه عليهم نفرض أ ن اناسا خرجوا على ا ل إ م ا م اظهروا ر أ ي الخوارج تركوا ا ل ج م ا ع ة وكفروا مرتكبا كبيرا وطعنوا في ا ل أ ئ م ة إ ل ا أ ن ه م لم يقاتلوا ما قاتلوا ا ل إ م ا م ه ولا قاتلوا المسلمين أ ظ ه ر و ا ر أ ي الخوارج صاروا يكفرون مرتكبا كبيرا تركوا الجماعات لكنهم م ا يقاتلون أ ح د ا اعتزلوا ب أ ن ف س ه م هل يقاتلون في هذه ا ل ح ا ل ة كما يقاتل البغاه أ م لا قال ما يقاتلون ت ر ك و ا فلا نتعرض لهم سواء كانوا بيننا أ م يمتازوا عنا بموضع ل أ ن علي رضي الله تعالى عنه سمع رجلا من الخوارج يقول لا حكم ل الا ه مشهورة لله ا ولما سمعها الله ولكن علي رضي الله تعالى عنه قال كلمة حق أريد بها باطل إلا بذلك تبرير مواقفهم ا ل م ع ر و ف ة في ا ل ف ت ن ة التي وقعت بين ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله ت عليهم ا ى ع ل لكن عليا ماذا قال لهم قال كلمه حقق ل ر ي د بها باطل هل قاتلهم ل قال لا قال لهم علي رضي الله تعالى عنه ا ل ع لكم علينا لا نمنعكم مساجد ثلاث لا الله أن تذكروا فيها الخوارج أن أيديكم دامت تركوا طاعة أظهروا رأي ولا الفيئة طاعة الإمام تعتزدوا كفروا م ر ت ك ب ة ك ب ي ر ة تركوا الجماعة حضور ا ل ج م ا ع ة لكنهم ما خرجوا على ا ل إ م ا م ليقاتلوه ما زالوا في ظاهرهم في صف المسلمين ما قاتلوهم ما قاتلوا ا ل إ م ا م نعم فعلي رضي الله تعالى عنه قال لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أ ن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم ا ل ف ي ة ما دامت أ ي د ي ك م معنا لن يقاتلوا ج م ا ع ة المسلمين ولا نبداكم بقتال أ ي إ ل ا إ ذ ا بداوا ف إ ذ ا بداوا بالقتال عند ذلك لا بد من رد كيدهم وعند ذلك ي ص ر و ن ب غ ا ة إ ذ ا ما ي ص ر و ن ب غ ا ة بمجرد إ ظ ه ا ر ر أ ي من ا ل آ ر ا ء التي تكون ش ا ذ ة ب أ ن يتركوا جماعه ة يعني م لكنهم ما بينهم الإمام صاروا كالبغاة الظاهر يقاتلون الفرق البغاة البغاة ويقاتلون وهؤلاء يخرجون وبين على في أن في الفكر كالبغاة ولكنهم مازالوا ضمن ا ل ج م ا ع ة ما أ ع ل ن و ا الخروج على ا ل إ م ا م بقتال المسلمين عند طبعا عندما على يقاتلون نحن ما نريد أن نفتح أبواب الفتن وإنما نريد يركون يتركون نحن الآن ما نتكلم ذلك بهذه إغلاقه الحال لا ما ما ما أبواب ما يجب أ ن يعمل مع من وصل إ ل ى مثل هذه ا ل م ر ح ل ة من ا ل أ ح ك ا م لا شك أ ن الامام سوف يفاوضهم ويزيد س و ف ن ا ق ش ه م و ي الشبهه التي عندهم على ما سنذكره بعد نعم قليل بالنسبة للبغاء、نعم. لكن هل يقاتلون الآن الآن ما يقاتلون لم ما ما ما داموا سنذكره يخرجوا ولو كانت لهم آ ر ا ء شذوا بها ما د ا م و لم يخرجوا ما يقاتلون قتال ا ل ب غ ا ء ولكنهم ي ف ر ز ا ا ت ف ب و ا م ع ص ي ة من المعاصي ف ي ع ت د و ا على حقهم حقوقهم تطبق ع ل ي الأحسام كامله ة ولو صرحوا قاتلون صاروا صرحون الإمام الإمام فالتصريح الإمام ما بسبب بسبب بسبب سيودي إلى فتنة أيضا ي عند ع ذلك ز م الإمام يعاملهم م ع ا م ل ة المسلمين الذين يعلنون الولاء والطاعه ل الولاء والطع لا يعزر؟ يعزر. وكذلك الناس الذين يغيرون رأي الخوارج وطبعا نحن نمثل برأي الخوارج كتمثيل وإلا كل فئة من الفئات التي ن ن إيمان يغيرون نحن من عن و وطبعا يعزر يعزر سبق برأي رأي أم تخرج أ فئة ل الحق أهل السنة والجماعة يأتي فيها هذا الحكم عن يأتي والتفكير بالخوارج ل أ ن ه كان واقعا ً من الوقائع وليس المراد أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ظ ه ر غير ر أ ي الخوارج لا يكون حكمه كذلك كل من أ ظ ه ر فكرا ً غير الفكر ي المتعارف عليه عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ر ا د بهذا الفكر أ ن يشق عصا ل ط ا ع ة أ ن يفارق ا ل ج م ا ع ة أ ن ي ح ل ث البلبله والانشقاق ة في ص ف و ف ا ل ا م ة المسلمه ي أ ت ي هذا الحكم فيه إ ذ ا ب د أ بالقتال صار باغيا ما زال يظهر ا ل ف ك ر ة ولكنه حتى الان آ ن م بدأ بالقتال ما ع ا ما ل معاملة ل بدا غ ا فإذا ب أ و بالقتال ما نعامل معامله قطاع الطريق على ما معنا بعد قليل. من للبغا ل ل ت ق ب البغا شهادتهم أم ا ت ق ل قلنا ل و ا شهادتهم نحن ب جماعة جماعة من المسلمين البغا جماعة من البغا المسلمين و إ ن اما الشافعي م أم لا إمام رحمه الله تعالى قال أقبلوا شهادة, أهل ما لم من ما اقبلوا شهاده اهل الاهواء الا الخطابيه اما الخطابيه فلا تقبلوا شهادتهم لانهم يستجيزون الكذب من اجل اصحابهم واتباعهم يعني يشهدون ش ه ا د ة الزور من أ ج ل نصره من تبعهم في مذهبهم أ و منهجهم او مبدئهم الذي قالوا وأما ما سواهم من الناس من الأهواء والبدع فالأمر قائم, على والكلم. قائم, على والكلم. قائم على العدالة يتكى الحديث الشهادات تذكر في أ م ا ك ن م ت ع د د ة ونحن في مصطلح الحديث او في م ق د م ة ا ل ص ا ح م س ل تعرضنا لهذا الموضوع بالتفصيل إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن ممن يكفر ببدعته والأصولين تكلمون على هذا أيضا إذا كان على ي ك فبالاتفاق ر ب د ع ت ه ف لا تقبل روايته ه وكذلك إذا حكمنا فإننا لا نقبل روايته وأما إذا لم بفسقه ولو كان قد ا ن ت ح ل ن ح ل ة أ خ ر ى غير اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ففي هذه الحاله ة نقبل ش ا إذا د ت ه لم نقبل ح ك م ب فإذا كفرناه وحكمنا ق فإننا ا نقبل شهادته ما من من وراء الشهاد الخبر ضوابط الخبر أقل من ضوابط الشهادة ضوابط الشهادة أقوى من ضوابط الخبر وأشد لأن الخبر أقوى وأشد أقل لأن تعلق ه بالبشر تعلق عام بينما الشهاده ة ت ع ل ق ا تعلقها تعلق خاص وبناء على ذ ك ا ن تعلق الشروط في الشهادة أشد من الشروط في الخبر إمام ا ا ل أشد ش في في ف من رحمه ا ل تعالى ه ا شهادة أهل الأهواء إلا ا ل أقبل أهل ل خاص ط ب الكذب يتجزون الكذب إذن ما لنا أن نقبل ي يتجزون يتجزون يجوز يقع ة لأنهم لنا وقال الإمام الشافع فلان وكان من أهل الأهواء ل أن أن إذن وكان من شهادتهم ومدام ما من ا ف ع لما ى الأرض أقرب إليه أقرب فتدق عنقه ن أن يجزب على رسول ل ل صلى الله عليه ه و سئل ل ن مدارة ا خبر لماذا ك ل ا ن ي في الخبر ا ل م تقبل شهاده خبر فلان وهو من أ ه ل ا و ا ء قال فلان أ ن يقع من الصف فتدق عنقه أ ق ر ب إ ل ي ه من أ ن ي ج ذ ب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, لما على وسلم فبل نقبل أسجل الشهادة قال شهادة ا لان ب غ ل أ البغاه كما ذكرنا قبل قريب اناس خرجوا على ا ل إ م ا م بشرطين الشرطان ي ان تكون لهم شوكه ة وأن يكون ي ف م مطاع معنا أنه أن يكون لهم بشوكة لهم وتاويل ي أ ي م ع ن أنه أن وتأويل أن تأويل أ يكون حينما ذكرنا سبحان يكون يكن لهم لهم هذا الله لهم لهم لا لا إذا بد بشوكة بد لم ت من ا ي و اجل ت تكون ا لابد لهم شبهة أن أ في هذه الشبهه خرجوا على الامام إ م خ ر ج و على ل ا إ ا م ب ش ب ه ة من ا ل ش ب ه ة ت ق ر ت في ذهنهم فقال و ا نحن نقاتل الامير أ م مثل ي ر ل قاتلوا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى ذ ي أبي رضي ن ابن عنه ا كفرهم ع ل ابن طالب أنهم كانوا أبي أنهم يظنون أن شيء علي وإلى ع ف قتلة ولا عثمان يحاكمهم أن يريد و ل ا يريد أ ن ي ي ق ا ض ه م لم ي ج و أ ن ي ق منهم من أجل هذا أجل خ ر ج و ا على علي بن أبي بن ط الفتنه ب ي ن وقاتلوا التي وقعت بين الصحابه رضوان الله تعالى عليهم فهؤلاء ما ص ا ر يستوجب الخروج عليه باجتهاده وما جرى من خصام بينهم فهو اجتهاد شادوا فيه دينهم هكذا قال العلماء على ما جرى بين الصحابة تعالى فيه هذا ن س ن ل دينهم لهم لهم شوكة ويكون تأوي ويكون فنحن تأويل فيهم مطاعف فال... ما حكمنا خرجوا بتسقيم بأنهم وبناء على هذا فإننا د ولذلك ق ا ل و تقبل ش ه ا د ة البغاه ل أ ن ه م ليسوا بفسخه ة لتأويلهم بالنسبة الذين طيب نعم ر ج و ا قلنا ل م ما يسمون إلا إذا كانت لهم شوكة في م مطاع تاويلهم ل ت معنى هذا أنهم لابد ك ن و ا ن ا سواء نحازوا ينحازوا لكن ما يسمون ويقاتلون منحازين لكن كانوا ما بغاة إلا إذا كانوا منحازين. أ ويقاتلون بهم بين صفوفنا بعيد ف إ ذ ا الحاج لا بد أ ن يكون فيهم القاضي يفض أن القاضي ينفذ ينفذ التنفيذ يقبل يقبل بالشيء نفذ قضى بالقضاء وهل قضاء أم لا ينفذ قضاءه نفذ قضاءه قضاءه لا قضاء قضاءه أن أم أم لا؟ أم لأننا دمنا قبلنا ودمنا لا لا قضاءه لا قضاءه ما وهل قبل هل يقبل قضى قد يقبل نعتبرهم شهادتهم قد من المسلمين ف إ ن قضاء القاضي يقبل ف قضاء يقبل ق قاضيهم فيما ي ق ب لان ق ض ء ق ا ض ي ا ك لهم شيء نقبل ب قضاء قاضينا, به قضاء قاضينا به قضاء قاضيهم لأن ه ت أ و ي ل ا ي س و ه فيه الاجتهاد الا ان يستحل دماءنا ا فإذا استحل دماءنا لا قضاء هذا القاضي نعم صار ذلك ت نقبل مثل الشهادة نقبل عند نعم وما لم شهادة ه ي الكذبة فإذا استحل الكذبة عند ذلك ما نقبل شهادة ذلك نقبل عند وكذلك نقبل قضاء القاضي ما لم يكن ممن يستحل دماءنا واموالنا أ م و ل استحل ن ا فإذا ا ا ء ن أ م و ما نقبل قضاءه لأن من لجماء المسلمين وأموالهم خرج من العدالة عند ذلك ما يقبل قضاءه طيب مدام قضاءه ينفذ كتابه بالحكم قضاءه القاضي عدلا وهذا باستخلاله العدالة قضاءه قضاءه كتابه نقبل لأن أن يكون عند ينفذ يقبل قبل طيب ذلك شرط خرج إذا كتب القاضي إن إنه القاضي كتب الفلاني ويحكم أ ل إلى ل ا دائرة ا ن ف ذ ينفذ ينفذ كتابه أم لا قد كتابه لا ا ب أم ل قد الذي ك ت بكتابه ه لأننا قبلنا قضاءة. فإذا قبلنا قضاءه فلابد أن نقبل قضاءه فإذا قضاءه فلابد ويحكم بسماع ك ت ا ب ب ه ا ل ب ي ن ة في الاطلاع أثناء, اثناء الخروج نفرض أ ن القاضي قضى م س أ ل ة من المسائل سمع ف ي ه ا ا ل ب ي ن ة فكتب في مدوناتي في سجلاتي سمعت ب ي ن ة فلان وسجلها نقبل هذا الكلام أم ل ام نقبله فنقبله وبناء يفضلنا أن الإنسان على ذلك ن لا المدعي ا ل ي ب ن ة فسجّل ل ق ا ا ض ي ل ب ل م لم بالحكم ينفذ يقضي القاضي بالحكم. قبل أن أو أو قبل أن يقضي بالحكم قبل بالحكم فتحت ديار ا ل ب غ ا ء ورجعوا إ ل ى صف المسلمين ماذا نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة ب ا ل ن س ب ة للمدعي المدعي حضر بينه وماتت هذه البينه ق ا والذي البغاغي قال أنا سمعت فلان بما به. نقبل مثلا ذ القاضي أم لا قال أم مدمن نقبله ما دمنا قبلنا دمن قضاء وما ف حكم كتابه ذ ل و اقاموا حدا وما قد دام صار فيهم مطاع وصار فيهم قاض ي وصار لهم ت أ و ي ل ص ا ر و ا ج م ا ع ة م س ت ق ل ة وما زالوا مسلمين إ ذ ا لابد ان يقيموا الحدود فيما بينهم ل أ ن ه م ما زالوا مسلمين حتى ما ف ت ق ن ا ه م نعم سيقيمون من الناس زنى الحدود واحد فجلد ثم رجعوا إ ل ى صف ا ل ج م ا ع ة هل يعاد ج د ه أ م يقبل ما أ ق ي م عليه من ا ل ح د قال ولو اقاموا ح د ا يقبل خلص ما يحد م ر ة ث ا ن ي ة هذا ا ل إ ن س ا ن كذلك لو أ خ ذ و ا ز ك ا ة وخراجا و ج ز ي ة اخذها البغاه وتصرفوا بها في مصارفها ا ل م ع ر و ف ة وفرقوا سهم ا ل م ر ت ز ق من الفي الفي يقسم أقسام إلى قسم من هذه ا ل أ ق س ا م يكون للمقاتلين الذين يرتزقون من الجيش ليس المرتزق الذين فموا في عصرنا هذا المرتزقة الذين فلمت المرتزق الذي يعني أي أن رزقه يأخذه من العمل في الجيش في في يعني يدفقها أي يأخذه في يرتزق يعني يأخذ واتبا يأخذ فموا عصرنا هذا فموا عصرنا هذا أما واتبا ما مرتزق ذم مرتزق من مرتب رزقه أن أو يأخذ ما يفيء اقامه ل على يقبل هذا حدودهم معتبره واخذهم للزكاه معتبر واخذهم للخراج معتبر وتوزيع البغاه لسهم المرتزقه على الجند افضح البغاء حينما يخرجون على الامام لا بد ان يقاتلوا يعني ق لو ن ا ل اظهروا راي الخوارج ولم يقاتلوا ما ن س م يكونون ه م ما بغاة ي بغاه إ ل ا اذا كان فيهم مطاع ولهم شوكه ولهم تاويل وخرجوا على الامام قاتل اثناء القتال لابد ان تكون هناك دماء واحد من اهل العدل, العدل يقتل واحد من البغاه فهل يضمن ام لا يضمن أ ح ك ا م ه م تنفذ ما ي أ خ ذ و ن ه من أ م و ا ل وما يتصرفون به يقبل فتلو ق ت ل هل يعتبرون ضامنين للدماء التي تراق أ ث ن ا ء القتال في البغي أ م لا يعتبرون ضامنين قال القتال القتال ما يتفه الباغي على العادل والعكس ما يتفه أهل العدل البغي إما وإما واحد البغاء على أهل على أهل أمر من يتفه يتفه يكون في القتال وإما أن يكون بغيث يأتي أحد كأن أن أن إ لان ى ل م د ي ة ويقتل ل ر ج ا منها هذا يضمن هذا باتفاقا ل أ متأولا أن وأما أثناء أبي لأن ن الآن وإنما يضمنه بين بن يضمن ه يقتله يقتله قتله هذه ما ظلما واعتداءا فلابد إذا قتله أثناء القتال كما حدث بين علي بن أبي طالب ومعاوية قال ما يضمنوا في هذه الحالة علي ل في حدث ص ح ا ب ة رضوان الله تعالى عليهم حينما جرى بينهم ما جرى في وقعة الجملي وغيرها ق ع ة الجمل و لم يطالب ض بعضهم بعضا م ولم ي بعضهم بعضا بالدماء ل أ ن ه م حينما قاتلوا ما قاتلوا عدوانا وانما قاتلوا متاولين أ ل ي ل جملة ق ا حينما يكون ا ل إ ن س ا ن قد ارتكب ج ن ا ي ة قبل ا ل إ س ل ا م إ س ل ا م يجب ما قبله وكذلك حينما تفيء ا ل ف ئ ة ا ل ب ا غ ي ة إ ل ى الحق فترغيبا لهم ب ا ل ع و د ة إ ل ى الحق لا يطالبون بالدماء التي وقعت أ ث ن ا ء القتال لنفرض أن تأولا لكن بلا شوكة قلنا لابد أن إنسانا ونحن أن تكون هناك شروط أن يكون متأولا شوكة شروط يكون وأن تكون له شوكه نفرض أ ن إ ن س ا ن ت أ و ل ولكن لا شوكه له أ ر ب ع ة خ م س ة من الناس ت أ و ل و ا أ م ر ا من ا ل أ م و ر وصارت لهم آ ر ا ء خ ا ص ة بهم وجنوا ج ن ا ي ة يضمنون ام لا يضمنون قال يضمنون ل أ ن ن ا لا يضمن م ا ق ل ن ا ك لا يضمن لاننا هؤلاء م ت أ و ل و ن ولهم شوكه ولهم مطاع فيهم ومن المفاسد أن ندرأ أجل ن ج ل ان نؤلف القلوب عفونا عما وقع بيننا وبينهم من الدماء أ م ا لو قلنا كل م ت أ و ل ما يطالب بالقصاص د م ما ا يطالب ا ء ب عند ذلك يدخل على البشر كلما كل ارادوا ان يعملوا عملا ت أ و ل و ا وعملوا عملهم وبعد ذلك رجعوا إ ل ى الحق لو الباب الفسادي لا يغلق قال المتأول تأول وليست له شوقا فتحنا فتحنا من هذا بابا ذا هذا يكون ضامنا بالاتفاق إ ذ ا كان ا ل أ م ر بالعكس له شوك ولكنه ليس م ت أ و ل ا لو شوك وفيه مطاع ولكنه ليس م ت أ و ل ا هل يكون كالباغي أ م أ ن ه يعتبر كقاطع الطريق قال حكمه حكم الباغي في الضمان حكمه حكم الباغي في الضمان في لأن له شوكة وفيه المطاع كما ذكرنا قبل قليل إ ذ ن لا بد من أ ج ل ت أ ل ي ف القلوب أ ن يعفى عما يقع بين ذ ا ل ش و ك ة وبين آ ل العدل من الدماء او الاموال طبعا أو الأموال. ما يتلفونه من الاموال كما ذكرت لكم قبل قليل هؤلاء متاولون أ و و ل ل ن ه ؤ ء م ت أ وبما أ ن ه م م ت أ و ل و ن لا بد لنا أ ن نزيل شبههم إ ذ ا كانت عندهم ش ب ه ة ما يجوز لنا أ ن ن ب د أ ه م بالقتال قبل أ ن نتكلم على شبهتهم نحن ب ا ل ن س ب ة للمرتد لا يجوز لنا أ ن نقيم عليه الحد حتى نفهم شبهته وحتى نبعث له إ ن س ا ن ا يعالج هذه ا ل ش ب ه ة التي قامت عنده قبل أ ن نبعث من يزيل شبهته لا يجوز لنا أ ن نقيم عليه حكم المرتد ف إ ذ ا كنا نعامل المرتد هكذا ا فمن باب أ و ل ى أ ن نعامل من ي ت أ و ل إ ذ ن ما يجوز لنا أ ن نقاتل ا ل ب غ ا ث قال حتى يبعث ا ل إ م ا م إ ل ي ه م أ م ي ن ا ي ع ن رجل أ م ي ن ي س ت أ م ن على ا ل أ س ر ا ر يستمع أ ن لقل ى ا ل أ خ ب ا ر فطنا ي لكن باستطاعته ان م الأمور أ و يعالجها ناصحا ما ي ر و ح حاقد ل أ ن ه إ ذ ا ذهب حاقدا ما يستطيع ان يصلح بين الناس سيزيد ا ل أ م ر فسادا ي س أ ل ه م ما ينقمون ي س أ ل ه م ماذا ينقمون ايش هي الاسباب التي من اجلها خرجوا ف إ ن ذكروا م ظ ل م ة قالوا والله ا ل إ م ا م ظالم أ و ذكروا ش ب ه ة قالوا ا ل إ م ا م يقول كذا وهذا الكلام الذي يقوله من ا ل أ م و ر ا ل م ك ف ر ة مثلا أ و ا ل م ف س ق ة مثلا قال يجب عليه أ ن يزيل هذا ان كان في م ظ ل م ة فعلا في مظلمه يحقق فيها إ ذ ا وجدت فعلا هناك م ظ ل م ة لا بد من ازالتها ما يطالبون ب أ ن يرجعوا للخضوع إ ل ى الظلم مثلا لا بد من ا ز ا ل ة هذه ا ل م ظ ل م ة هناك ش ب ه ة لا بد من بيانها لا بد من النقاش والمفترض به أ ن ه فطن و أ ن ه ناصع و أ ن ه عالم و أ ن ه أ م ي ن فلا يقاتل البغاه حتى يبعث ا ل إ م ا م إ ل ي ه م أ م ي ن ا فطنا ناصحا يسالهم ما ينقمون ف إ ن ذكروا م ظ ل م ة هي سبب امتناعهم من ا ل ط ا ع ة أ و ش ب ه ة أ س ا ل ه ا ف إ ن أ ص ر و ا قال في ظلم قل هنزيل ا ل م ظ ل م ة في شبهه قال ناقشوا وتجلت ا ل أ م و ر لم يبقى هناك ش ب ه ة أ ص ر و ا نصحهم ووعظهم وخوفهم وذكرهم عاقبه البغي وما يترتب عليه من افساد في ك م ة والمجتمع وما فيكونوا في مصيرهم ثم آ ذ ن ه م بالقتال يقول إ م ا أ ن ترجعوا و إ ل ا فالقتال بيننا وبينكم كما قال ه م علي بن ابي طالب ي ن رضي الله تعالى عنه ولا بدأوا يخرجوا ترجعوا أولئك خارجون أولئك أظهروا بالقتال إلا بالتفل للذين لم الخارجين بالقتال لأنها إذا هذا أما إما نبدأكم آذنهم أن لكنهم أي رأي الخوارج ما خ ر ج ومع ا و هذا علي بن أ ب ي طالب قال لا ن ب د أ ك م بقتاله اذا ما قاتلتوا ما في م ش ك ل ة ويعالج ا ل أ م و ر ب ا ل ح س ن ة أ م ا هؤلاء بغاه هؤلاء خارجون هؤلاء صارت لهم ك ا ل د و ل ة فيما يزعمون وبناء على هذا يؤذنهم بالقتال إ م ا أ ن يرجعوا إ ل ى صف المسلمين و إ ل ا فالقتال بينهم وبين أ ه ل العدل ف إ ذ ا ت م ه ل و ا قالوا نحن سمعنا هذا ولكن مع هذا ز اجتهد الامام ظ اذا وجد ان المصلحه ت ق ت ف ي امهالهم امهلهم و إ ذ ا ر أ ى أ ن ا ل م ص ل ح ة تفرض قتالهم ف إ ن ه يقاتلهم ف إ ذ ا قاتلهم ا ل إ م ا م استمهلوا ت ه ت ا ل م ه ل ة لم ي ر ج ع إ ل ى ا ل ص ب لا بد من قتالهم او انه ر أ ى ان لا ي ل ب ي لهم لان الامر قد ا س ت ب ح ل والقتال افضل بدا أ ب ل ق ت ا ل ه م قاتلهم فانهزموا هل يقاتلون كما يقاتل الكفار يعني تسبى نسائهم او تسترق يصبى صبيانهم ويسترقون هل يقتلوا جريحهم هل يقتلوا مدبرهم قال لا يقتلوا مدبرهم فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئه نحن ما نقاتلهم من أ ج ل أ ن نقضي عليهم و إ ن م ا نقاتلهم من أ ج ل أ ن يرجعوا إ ل ى الحق وبناء على هذا إ ذ ا واحد منهم ه ر ت فان ذلك انتهى يعني فارك المستسلم ما نقتله ما يقتل مدبرهم ولا, م... ولا نقتل مدخنهم إ ذ ا وجدنا إ ن س ا ن ا قد أ د خ ن ت ه الجراح والقي على ا ل أ ر ض ما نقتله هذا مسلم ونفترض به أنه م ت أ و ل هذا المفترض به ولو كنا قد أ ز ل ن ا الشبهه الشبهه قد تزول نظريا لكن اخراج الشبهه من القلب الشبهه اذا دخلت إ ل ى القلب ليس من ا ل س ه و ل ة ان تخرج منه ا ل آ ن تجلس مع إ ن س ا ن أ ن ت مثلا من الفئات ا ل ض ا ل ة تجلس مع إ ن س ا ن شيعي مثلا الان وتتكلم معه أ ش ي ا ء ن ظ ر ي ة نظريا يستسلم لك نظريا يقول لك أ ن ت اصيب و أ ن ا مخطئ ولكن في قراره قلبه اشرب قلبه هذه البدعه الخروج من الشبه إلى ا ل ت ق ر ت القلب أ م ر صعب جدا ولذلك الناس يحتاطون في سماع الشبهه ل أ ن ا ل ش ب ه ة إ ذ ا دخلت إ ل ى القلب واستقرت فيه من الصعب ان تخرج مثل ا ل إ ن س ا ن قبل أ ن ينزلق في ا ل م ع ص ي ة تجده متينا قويا متحصنا ف إ ذ ا انزلقت قدمه م ر ة تنزلق بعد ذلك ن و ا ر ا فهؤلاء الناس وان نزلنا شبهتهم الا انهم ما كانت الشبهه قائمه في قلوبهم حتى ولو كان صبيا أ و امراه أ ث ر ن ا ا ل م ر أ ة ما نعامله كما يعامل الكفار نعلم أ ن الكفار حينما يؤثرون يخير أ م ي ر المؤمنين فيهم بين أ م و ر إ م ا أ ن يقتلهم و إ م ا أ ن يستلقهم واما إ م أن ي ن عليهم ب ل ف د ان ء بلا مقابل وإما أ يمن عليهم بالفداء بمقابل يتخير بين هذه ا ل أ م و ر ا ل أ ر ب ع ه وقد تقتضي المصلحه امورا أ خ ر ى غ ي ر هذا ا ه الذي نفق ص عليه ل ا د توجد هناك ا م ل عليه أخرى يسبعها ا إ م م ا ف م أ السقاه ا فلا ل ي و كذلك هؤلاء ليس من ح ي يقتلهم ولا من أن ل و من أن حقي ق ي س ت م نعم ولا يمن عليهم بالفداء. لأن لو من عليهم معنى لهم ما كنتم عليكم مقابل ما مقابل لأنه كأنه نحن نتركه ليس مقابل العدل الذي ندعوك ثانية الأسين ارجعوا العدل ولا لو للدخود ولو بالفداء بالفداء ذلك قال إلى ليس الذي فلا يطلق كان صبييا فيه مرة أ و ي م ر أ حتى تنقضي الحرب التي قامت بهذه ا ل ف ت ن ة ويتفرق جمعهم عند يعد إذا أطاع وإنما بعد رجع إلى عقلي قال أنا تائب ونادم وأرشع إلى الطاعة وإلى أهل العدل عند نلطق هناك من نلطق بيكراهن وإنما أنه أنا ونادم نلطق واحد المراد ذلك إذا ذلك لم إطلاق قال إلا بحالة الصراح ليس إلى قال إلى وإلى طفل أهل صراحة صراحه صراحة باختياره سير تائب هذا خوف هو نحن ما قاتلناهم الا من أ ج ل اعادتهم إ ل ى ا ل ط ا ع ة فقط لا غير هم مسلمون كغيرهم من المسلمين نعم إ ذ ا أ ص ل خ ن ا سراحه وكنا قد أ خ ذ ن ا سلاحه أ و أ خ ذ ن ا خيله أ و أ خ ذ ن ا ماله هل نبقي على ماله بين أ ي د ي ن ا أم نرد عليه؟ قال نرد عليه رجع إ ل ى ا ل ط ا ع ة يرد س ت ماله و ي س ت ر د س ل ا ح ه ويسترد خ ي ل ه ويسترد, خيله ويسترد كل شيء كنا قد كل كنا أخذناه م ن ن ه أ ث اليهم ء ا م ع ر ة ط ب أثناء, طيب أثناء أخذنا المعرة ا ل س ح أخذنا اذا ل ه أ خ ن فرسه أو ح انقضت ه هنركضه ا لا قال ل سلاحهم وخيلهم ق يرد إليهم إذا انقضت الحرب و أ م ن ت غائلتهم ولا يستعمل في قتال إ ل ا بضروره هذا المال ليس مالنا ونحن نقاتلهم ليس من ا ج د أ ن ن أ خ ذ أ م و ا ل ه م و إ ذ ا ما أ خ ذ ن ا أ م و ا ل ه م من ا ل م ص ل ح ة لنمنعهم منها حتى لا يستعينوا بها على بغيهم وخروجهم ولكن حينما يرجعون إ ل ى الطاعه نردها إ ل ي ه م وقبل رجوعهم إ ل ى الطاعه ما نستعملها ل أ م و الاموال ل س ل بل إلا ل م ي ن نضعر ر ة إ ذ اضطررنا إ ي ه ا أرجعونا ل ى ا س ت ع م ا ل ذلك عند ن س ت ع م ل ه ا و ف ي ن ف س الوقت حينما نقاتلهم ب ا ل ن س ب ة لقتال الكفار يجوز لنا أ ن نستعمل في قتال الكفار ما يؤدي إ ل ى تدمير قوتهم أ ي ا كانت ا ل و س ي ل ة التي نستعملها والحرب لها قوانين يعني كما يقاتلك نعم وما في عندنا شيء يقال حرام عليك نعم عندنا تستعمله أن أثناء قتال الكفار. أما بالنسبة كما الكفار وما حرام أما تقاتل قتال لقتال البغاة هل تقاتلهم؟ هل بال... بال... بال... بال... تضرب ت قنابل عليهم مثلا أنا في ن ه م الماضي قالوا لا يستعمل معهم المنجنيق أ و النار كانوا في الماضي يغلقون شعلة من حمم من النار تنزل في صف ا ل أ ع د ا ء ف ي ح ت ل ق و ن بها هل نستعمل هذا معهم في الماضي ق ا ل ما نستعمله فاذا كنا ما نستعمل ا ل م ن ج ن ي ق ي لا نستعمل معهم المدفع ولا نستعمل معهم القنابل التي تؤدي إ ل ى جمالهم وفنائهم وتذهب بالطائع والعاصي ب والكبير ب والصغير والقوي والمريض ما نستعمل هذا و إ ن م ا ندفع بغيهم ب ا ل أ خ ف فالاخف كحكم الصائل من المسلمين لو صار عليك إ ن س ا ن مسلم تقتله فورا لا قال الفقهاء يدفع ا صيانه ب ا ل أ خ ف ف ا ل أ خ ف وكذلك البغاه يدفع بغيهم بالاخف أ خ ف ف ل أ ف إ ذ ا استطعنا أ ن ندفعهم ب أ م ر بسيط م ا ندفعه ب أ ع ظ م منه ف إ ذ ا فرض علينا افرض أ ن ه م س ت ع م ل و استعملوا معنا النار استعملوا معنا القنابل أ ل ج ؤ و ن الى استعمالها ل ألجعوه ت ي لا استعمالها الأمور هذا معهم مع هذا الأمور يعني نحن هنا نتكلم كلاما نظريا دائما ا ل إ ن س ا ن لما يكون في ا ل س ا ح ة و حينما يكون في الواقع الواقع يمدي عليه أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة غير ا ل أ م و ر ا ل ن ظ ر ي ة التي يدرسها نحن مبدئياً نقول المبادئ عندنا مبدئيا المبادئ نقاتلهم بالأمر مدام الأساسية أننا لا الأفضل ألجأون إليه بالأمر إلا إذا إليه مدام يمكننا أن ندفعهم بالأمر الأخف. ولذلك ن ب د أ معهم ب إ ر س ا ل الانسان الناصح ا ل أ م ي ن ونخوفهم ب ع د ذلك ونعظهم و إ ذ ا استمهلون ف إ ن ن ا نمهلهم و إ ذ ا استطعنا أ ن نرجعهم الى صف ا ل ط ا ع ة ب و ا س ط ة ا ل أ م و ر التي لا تريق ق ط ع ة و ا ح د ة من الدماء ف إ ن ن ا نفعل ه وما نزال ن ت ر ق ى معهم إ ل ى الحد الذي يضطره منا ل م و ق ف نعم قال ما نستعمل معهم النار أ و ا ل أ ش ي ا ء ا ل ع ظ ي م ة إ ل ا لضروره ة كأن قاتلوا ب ومصاروا يخلفون النار على أهل العدل عند ذ كان ل بد م معاملتهم بالمثل أو أحاطوا بنا كادوا أو ي قاتلوا ض و على المسلمين س ع م ق ن ا به ل الفتافة التي الأمة ل ستقضع ك ا القائد الأسلحة مثلا、طيب. أثناء القتال طبعا الـ الـ الـ الـ الـ الـ أهل العدل عند يستعمل معهم أن ذلك هذه مثل أهل يضطر طيب او الامير او الحاكم ما يبدأوا بالقتالهم وهو اقوى إلا لان منهم كان منهم اذا ابعه فاذا يبدأهم ب ل ل يقاتلهم ق يقوصوا ت ا ما ان ف قاتلهم هل يستعين عليهم بكافر قال ما يستعين عليهم بكافر لان الله تعالى قال ولن والكاثر يجعل الله للكاثرين على المؤمنين سبيلا حينما يقاتلوا ما يقاتلوا من اجل يقاتلهم ما يقاتلهم حفدا يقاتل قتلهم والمدفق يقاتل يقاتل و إ ن م ا يقاتله من أ ج ل ارجاعه إ ل ى ا ل ط ا ع ة ففرق بين الاثنين قال ما يستعين عليهم بكافر ولا دي م ن يرى قتلهم مدبرين م س أ ل ة قتل المدبر من اهل ل أ البغي ا م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة بين الفقهاء فلنفرض أ ن فقياك أ ب ي ح م ي ف ة رضي الله ت عنه ا ل ى ع يرى قتل الباغي ولو كان مدبرا قال هذا ما نستعين به ا ل آ ن لانه أ ن ه ذ م ا ج ت ا د ه أنه يقتله ه قتله ونحن نريد ن لا ج ع إ ل ى الصف قالوا بناء على هذا ما نستعمل في قتالهم إ ن س ا ن ا يعتقد جواز قتلهم ولو كانوا مدبرين أ و يعتقد جواز قتل ن ت ا ئ ه م أ و يعتقد جواز قتل صبيانهم أ و يعتقد جواز قتل متخنهم بالجراح هذا ما نستعين به ايضا نعم. لو استعانوا علينا بأهل الحرب بيننا وبين فيها حرب. مسلمون حرب البغاث فيها نحن قلنا ينفذ حكم قاضيهم ويسمع كتابه ب ا ل ب ي ن ة وينفذ حكمه إ ذ ا أ ق ا م ح د ا يقبل طيب نفرض أ ن البغاه قد استعانوا على قتالنا بقوم من الحربيين لكن آ م ن و ه م هم قالوا للحربيين بيننا وبينكم أ م ا ن لتقاتلوا معنا ا ل ف ئ ة ا ل ث ا ن ي ة أ ه ل العدل نحن قلنا تقبل أ ح ك ا م ه م فهل يقبل امانهم ا ل آ ن للكفار ونصير نحن مطالبين ب أ م ا ن أ ه ل الحرب الذي آ م ن ه م البغاه ام لا هل قلنا أ ح ك ا م ه م ت ل ف ذ من ج م ل ة ما تصرفوا به ا ل آ ن أ ن ه م آ م ن و ا أ ه ل حرب من أ ج ل أ ن يقاتلوا الى جانبهم أ ه ل العزم أ ي ك و ن امانهم للحربيين واجبا علينا مراعاته يجب علينا ت أ م ي ن الحربيين قال ل و استعانوا علينا باهل ا حرب و آ م ن و ه م لم ينفذ أ م ا ن ه م علينا لأن من أجل نحن لماذا أ أ ن ا ل نعمل أ م ا ن بيننا وبين الحربيين ن ج لا ل ي ق ا ت ل ا ل م س ل م ي ن و ا ل آ ن هم آ م ن و ه م من أ ج ل قتال المسلمين فكيف ن ق ب ل أ م ا ن ه م المنطق يرفض مثل هذا ا ل أ م ا ن أصل الأمان بناء ي ن وبين حتى لا يقاتلون فإذا آمنوهم وينقضه الحربيين من أجل مقاتلتنا هذا الأمان منطقه لا فإذا هذا قال ا أجل حتى يرفضه على هذا نحن ب ا ل ن س ب ة لنا ما يعتبرون مستامنين م م ن ن ي لكن ما في أ ا ب ن وبينهم ا لكن ب ا ل ن س ب ة للهغى نفذ عليهم الحكم الذي آ م ن و ه م به لنفرض ان أ ه ل الذمه قال ب ا ل ن س ب ة للحرب ي ا ل ح ر بيننا ب وبين ه ل ح ر ب ما في م ش ك ل ة من طبيعته أ ن يغتنم هذه ا ل ف ر ص ة ويقاتل إ ل ى جانب البغاه نفرض أ ن أ ه ل الذمه الذي يوجد بيننا وبينهم عهد دفعوا ا ل ج ز ي ة على أ ن يؤمنوا في ديار ا ل إ س ل ا م قاموا وناصروا البغاه هل مناصرتهم للبغاه تقتضي نقض العهد بيننا وبينهم أ م لا تقتضي نقض العهد بيننا وبينهم قال إ ذ ا عاون أ ه ل ا ل ذ م ة أ ه ل البغي وهم ع ا د م و ن بتحريم قتالنا عرفوا أ ن ه م بغاه و أ ن قتالهم لاهل العدل حرام قال في هذه ا ل ح ا ل ة ينتقض العهد بيننا وبينهم ا ل ع ه ل الذي بيننا وبينهم نقضوا لقتالنا نقض العهد قال و أ م ا إ ذ ا كانوا مكرين فأم كانوا في الديار التي ظهر فيها البغاه وقولهم يجب عليكم أ ن تقاتلوا معنا فقاموا وقاتلوا هذا ما ينتقد العهد بيننا وبينهم ف إ ذ ا وضعت الحرب أ و زارها يرجعون مستامنين كما كانوا ما قاتلوا وانما قاتلوا عدوانا و إ ن م ا قاتلوا اكراها وكذلك لو قالوا نحن ما نعلم أ ن هذا القتال حرام و ل ن ا أ ن ه جائز ولذلك قاتلنا معهم أ و قالوا واعتقدنا أ ن ه م هم المحقون ما عرفوا الزمي أنه هذا ه وجد الأهل العدل وهذا و البغي أ ن الفتنه قامت في بعض بقاع ا ل إ س ل ا م فظنوا ان هؤلاء الناس فعلا يعملون من أ ج ل الاسلام فقام وقاتل م ك م ا يحدث في ا لصغار الجنود الآن الحركات التي العالم صغار الجنود يعملون؟ الضالة في في كثير تجري في ما ما يعرفوا شيئا تقول لو يمشي فيمشي من ماذا ما تقول لو ويموه علي. يقول عليه له نحن سنذهب من أ ج ل قتال الكفار وربما يكون قد ذهب لقتال المسلمين ربما يقع مثل هذا ويقع كثيرا الجندي ما يعلم الجندي ما يعلم يعلم فإذا كان الجندي لا يعلم أهل الزم يعلم وإذا كان الزم قال والله نحن ما وظننا أن الحق في هذه الحالة ما عاد بيننا ويقاتلون كبغا الحالة الحرب يعلم يعلم أهل يعلم نعلم أهل نحن أنهم وبينهم نعم ويقاتلون في هذه الحالة حتى تنتهي فكيف في يتقدر في هم هذه هذه حتى ختم ه ذ الفقهاء ب ا ن س ب البغا ة لي ل موضوع ختم ا موضوع بما أ ن الباغي لا يسمى باغيا إ ل ا إ ذ ا خرج على, الإمام على امير ل إ ا م م على أ المؤمنين تكلم الفقهاء على شروط ا ل إ م ا م ة متى يكون ا ل إ ن س ا ن إ م ا م ا أ و ل ا نحن من معتقدنا من ا م و ر ا ل و ا ج ب ة أ ن ينصب المسلمون عليهم اماما ل إ هذا من الفروض ا ل ك ف ا ئ ي ة وينصبون من هو كفء ل أ ن يكون إ م ا م ا هناك شروط م خ ت ص ر ة ن ذ ك ر ه ا ا ل آ ن بالاختصار والكلام في تفصيلها يرجع به إ ل ى ك ت ب ا ل م خ ت ص ة في مثل هذه الموضوعات هذا الموضوع موضوع موضوع ا ل إ م ا م و ا ل إ م ا ر ة في كتب خ ا ص ة ب ن ف ا ذ ذ الشرط الاول كونه مسلما طبعا هذا شرط بديهي لا يمكن للكافر ان يكون لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وان يكون حرا حتى يكون محترما مهابا واما قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وان أ م ر عليكم عبد حبشي قال الفقاد محمول على غير ا ل إ م ا م ة ا ل ع ظ م ى أ م العظمى ب ا ن س ب ة لإمامة ل ا لابد أن يكون الإمام حرا أو أن هذا الحديث خرج من أجل المبالغة في وزوب الطاعة بالنسبة للإمام إذن شرط الأول مسلما الثاني مكلفا بالغ الثالث حرا هذا عاقب حرا وزوب أن أو أن أن أن أن يكون من إذن يكون مكلفا يعني شرط الثالث أن يكون يعني في يكون خرج شرط شرط شرط الشرط الرابع أ ن يكون ذكرا ما أ ف ل ح قوم ولو أ م ر ه م ا م ر أ ه ولو عقد الناس ا ل إ م ا م ة ل ا م ر أ ة ف إ ن ه ا لا تنعقد ما تكون ا ل م ر أ ة في ا ل العظمة ولا إ م م ا ة في الامامه ق ض ء ن ع و ل م نتحدث الآن ا العظمى ة ولذلك ل نقتصر ع وسائل تكون ويجترط يكون وجد يكون معنا في بباعي القضاء أنها أيضا ما تكون قاضية قرشيا إذا القرش فلا بد أن يعني أن في به بد أمير اما ل ؤ م من ن ن ي قريش لقول ل صلى ن ب ي الشرط ل عليه وسلم ه ي أئمة من أن ق ر قدموا ق ي ش ش ا ولا تقدموها هذا ا هو ل ر السادس خ ا م و الشرط ا ل س فيشترط به أ ن يكون مجتهدا إ م ا م ا عالما و إ ل ا كيف يكون أ م ي ر المؤمنين و ي أ ت ي و ي س أ ل الناس عن ا ل أ ح ك ا م الفقهيه ة معنى ن ذلك أ ليس الحاكم الذي هو وإنما هو الحاكم وإن يفتيه وطبعا نحن نتكلم على هذه الشروط أي ما يجب أن يكون م ان يكون يجب أ يكون لو تمكنا من إ ي ج ا د الاستفاده فهذا الذي يجب أ ن يكون و إ ل ا فبعض هذه الشروط قد اندثر من, من زمن بعيد بعد خلفاء بني العباس ا ل أ و ا ئ ل أ ي ض ا وليس الاواخر أ و لم ي ج د ه ذ الشرط هاتفان مجتهدين كانوا أئمة تدون اراءهم ا ل ف ق ه ي ة ويعتبرون في عداد ا ل م ش ت ه د ي ن في هذه الامه أ م ة ط ب ع ن نقل ن ع الفقه منهم ولكن يعني أنت الآن بهارون الرشيد ما أقوال فقال هارون الرشيد إنه كان عالما كان إماما المأمون كان إماما كان عالما كان يناظر كبار علماء وكان فإذا الفترة لأنه ما كان ولكن له كذلك يتكلم نقلت منهم إنه معهم إنه بهذا أمتي متصدرا أنت عن تتبع تجد ما كان همه هذا ما كان يعمل بمثل هذا وكان في زمنه خضات وأئمة بينما عمر العزيز الله عبد رضي وائمه الفقه ا إلا مسألة رأي ويمر معك بن عبد الصحابة عنه الخطاب الاسلام م ت أ خ ر جدا جدا جدا و عمر بن الخطاب من اوائل من أ س ل م ولكنه ما كان مشهورا ب ا ل ر و ا ي ة ليس معنى هذا أ ن ه ما كان يسمع من رسول الله ما سمعه أ ب و بكر لم يسمعه عمر وما سمعه عمر لم يسمعه أ ب و ه ر ي ر ة ومع هذا ما كانوا متصدرين ب ا ل ر و ا ي ة كانوا مشغولين ب ا ل أ م و ر ا ل أ ع ظ م و ا ل أ ه م ولذلك نجد أ ن الحديث أ ا التي راوها ق ل ي ل بالنسبه ة لما ر و سيد عائشة أو ل م ا ر و ا ه ا بن عمر أ و ل م ا ر و ا ه أ ب و ه ر ي ر ة أ و ل م ا ر و ا ه ا بن ع ب ا س أ و غيرهم من ا ل ص ح ا ب ة ب ا و ا م الله ع ل ي ه م وكذلك ا ل خ ل ف ا ء المتقدمون كانوا ا م ة ولكن يعني كان ابتدى ا ق ر ا ن م ع ا و ي ة م ع ا و ي ة رضي الله تعالى عنه مثل ا ل ق ر ع ن ه ا ل ف ت و ى لكنه ما كان عادما م ج ت ه د ا كان عادما ر س ومع ل الله صلى الله عليه ل و س مشتهدا تشتيهادهم ما نقلت ن هذا ولا معروف ومع عبدالله الزبير الله تعالى عبدالله الزبير عبد الزبي بالعلم عرفا بها ابن عنه رضي ابن ه ما تنقل عنه الفتوى وينقل ل ا عنه العلم كما ينقل عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن س ع و د وعبد الله بن عمر أ وعبد الله بن عمر فكل واحد منهم كان له هم أفرغ فيه كان له واحد منهم هم جبده ووقته فيشترط ب ا ل إ م ا م الاعظم ان يكون مجتهدا ان يكون شجاعا ع ان ر الأمور والرأي ف أهم م الشجاعة يكون سميعا بصيرا ناطقا ف إ ذ ا كان اصم ما ينصح ان يكون في ا ل إ م ا م ة العظمى إذا كان أخرث ما نعم إ ذ ا كان اعمى فيصح أ ن يكون في ا ل إ م ا م ة العظمى فلا بد من هذه الشروط طبعا هذه الشروط شروط إ ج م ا ل ي ة كيف تكون ا ل إ م ا م ة كيف تنعقد ا ل إ م ا م ة طرق انعقاد ا ل إ م ا م ة عندنا ث ل ا ث ة ا ل ط ر ي ق ة ا ل أ و ل ى هي بالبيعه كما حدث ل أ ب ي بكر الصديق رضي الله ت عنه ا ل ى ع حينما بايعه أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل أ و ل ى ومن الذي يبايع يصير ع ويبايعوا يعني ن مليون يعني مليون نفسها يجب أن ما ينتهي ي اليمة يجب يأتوا ي فظلت لئة بها ما لئة هذا اماما ويموت ن ت ه ي ثم انتهى الامام م في ي ص حتى يبايعوا الامام م م يعني يصيروا فاذا إ ن م تطيع نعم ف إ جاء اهل الحل والعقد وبايعوا فهم الذين تعتبر و ا بيعتهم من العلماء والرؤساء و ا ل ق و ة ت والوجهاء الذين يعرفون في مجتمعاتهم نعم صفة الشهود أن يكونوا الثاني عنه بن عدولا حتى تعتبر بيعتهم الحالة الحالة تعالى عمر وشرطهم الإمام الشهود الأولى بكر رضي الخطاب الله صفة باستخلاف استخدف الحال الحال كما أبو حتى قضي الله تعالى عنه ويعبر عنه بقولهم عهدت إ ل ى فلان كما قال أبو بكر بسم ابو ل ل الرحمن الرحيم ه هذا ما عهد عهد ما ه أ ب بكر خليفة آخر بالآخرة خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده من الدنيا وأول الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر إن استعملت عليكم وعدل في يؤمن فيها ويتقي فيها إني عمر بر عهده عهده عند من بن فإن فذاك علمي به وعلمي فيه و إ ن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير أ ر د ت ولكل امرئ ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أ ي منقلب ينقلبون و ن ا احد الاجماع على جوازي اجمعت أ م ة على هذا ولم يخالف فيه أ ح د هذه ا ل و س ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة من وسائل ا ل إ م ا م العظمى بينهم كما عمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما أ د ر ك ت ه ا ل م ن ي ة جعل ا ل أ م ر شورى بين س ت ة علي بن أ ب ي طالب وعثمان بن عفان والزبير وعبد ا ل ز ب ي ر و الرحمن بن ع و وسعد بن أ ب ي وقاه و ط ر ح ا ل ذ ي ي خ ت ا ر و ه منهم إماما فاختاروا عثمان يكون بن عفان رضي الله تعالى عنه فكان الله رضي فاختاروا تعالى أميرا للمؤمنين طيب هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ م و ر حينما تكون في ح ا ل ة الحل والاختيار لنفرض أ ن ه لم يقع أ م ر من هذه الامور ا ل ث ل ا ث ة لا بالبيعه ولا بالعهد ولا ب ا ل ش و ر ة و إ ن م ا جاء جامع للشروط واستولى على الحكم قال الأمة سبقا ما فإننا على للفتن للشروط يجب تطيع يستوفي أن مدى نقبله الوضع الحالي ا ل ر أ ي ما أ ق ا م فينا كتاب الله وكذلك لو لم يكن عدلا لان كان فاسقا لكنه ما كان ف ا ف ر ا ا ل ح د ي ث ص ر ي ح أي ما لم يمنعونا الصلاه ما لم ي ح ر ك شرع الله تعالى ما لم ي أ ت و ا بكفر بواحن ف إ ن ن ا لا يجوز لنا أ ن نخرج عليهم الفاسق والجاهل فظنه استولى على الحكم وصار إ م ا م ا نقوم ونقاتل ونعزل الدماء ونعزل الفتن ونبلد المجتمع لاجيال خاله اذا استولى ب ا ل ش و ك ة على الحكم ولو كان فاسقا أ و كان جاهلا ف إ ن ن ا يجب علينا أ ن نسمع مطيعا ما اقام فينا كتاب الله تعالى وما دام لم يمنع المسلمين من إ ق ا م ة شعائرهم ه م وإقامة د ي ن